مختلفين يؤفك عنه من أفك قتل الخلاص الذين هم في غمغة سهون يسألون أين يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوق فتنكم هذا الذي قت به تستعجلون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 فراَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ أَبِيعِلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُمْ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِيٍّ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 فَإِنَّ لِلَّذِينَ وَلَمْ ذَنُوبَ مِثْلَ ذَنُوبِ أُصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يومهم الذي